ربي اكرم بسم الله الرحمن الرحيم قوما ربك الا, تعبدوا إلا إياه الذي دعاني مع حضراتكم في هذا الموضوع ان شابا جاءني بعد خطبه الجمعه وقال لي لقد حدثت مشاجره بيني وبين ابي فاخذته الى مكان ما اقتلته يا شيخ يقول اقسم بالله ذبحته كانني اشبح خروفا وظل يبكي بكاء شديدا يقول كيف اتوب انها ماساه هذا الشاب قلبه يمسك بالسكين ويصدق اباه الذي رباه وعلمه وشرف عليه اي القلوب انت ايها المسكين اي القلوب انت ايها الحزين منسات العقوق العجوز. ويذهب بها الى محافظة بعيدة. ويتركها في مكان ما. ويقول لها انتظري في هذا المكان. لا تتحقك حتى اتيك. ويعطيها ورقة صغيرة. فمكثت تلك المسكينة. ساعات وساعات. فجاءها رجل. فقد استغرب دقاءها حتى هذا الوقت. فسألها عن شأنها. فقالت قد اتى بي ولدي حتى آتيكي فأخذ منها هذه الورقة تصوروا ماذا قرأ بها يخشى ممن يقرأ هذه الورقة أرض هذه العجوز إلى دار العجزه ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما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 أيها العاق نعلم جيدا أنك ستحرم دخول الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والوالديه والذيوت أيها العاق أن العقوق لا ينفع معه العمل لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. العاق <تصفيق> لوالدي والمنام والمخازم بالمدرى. يا ربي اكرم والدي فهم رزقه الله جل وعلا باسماعيل عليه السلام بعد ست وثمانين سنة لما قال له اي بني اني ارى في المنام اني اذبحها ليا ابا تصعل ما تؤمر تجدني ان شاء الله من الصابرين يا يا ابتي ما تؤمر قالها لجنور ابيه قفل قد يقبل لو كان هذا يوم. شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه وامرت بذبحك يا ولدي فانظر في الامر وعقباه ويجيب العبد بلا فزع افعل ما تؤمر ابتاه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لغداه عباد الله. عباد الله. آباءكم. سبقفكم ابناءكم. اللهم انا نسألك يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي يا ربي أكرم يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان مأساة العقوق وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني والآن مع المادة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 وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله مأساة العقوق هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك إخوة الإيمان كلنا يعلم جيدا أن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما فالوالدان إذا ذكرتهما ذكرت البر والإحسان إذا ذكرتهما اسعفتك بالدموع العينان مضت ايامهما وانقضى شبابهما وبدا لك مشيبهما وقفا على عتبه الدنيا وهما ينتظران منك قلبا رقيقا وبقا عظيما فالجنه لمن برهما والنار لمن عقهما فطوبى لمن احسن اليهما ولم يسئ لهما طوبى لمن اعزهما ولم يذلهما طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما طوبى لمن نظر إليهما نظره رحمة وود وبر وإحسان فتأمل صغرك أخي الحبيب تأمل صغرك وضعفك في حال طفولتك وتذكر معاناة أمك منك وذلك حينما جعلت بطنها لك وعاء ودمها لك غذاء تامل حملها لك في بطنها تسعة أشهر تحمل معها الآلام والزفرات فكل شيء لديها يهون إذا رأتك صحيحاً سليماً معافا ووالله ثم والله إنها لترى الموت بعينيها وتذوق من الآلام ما يود المرء أن يكون معه نسيا منسيا ولكنها بعاطفتها الجياشه آثرت صحتك على صحتها ونجاتك بهلاكها إنها عند رؤيتها لك تنسى جميع الهموم والآلام وتعلق عليك بعد الله كل الآمال ومع هذا كله للأسف الشديد إننا نعيش زمانا عظمت غربته واشتدت كربته فلم يرحم الأبناء دموع الآباء ولم يرحم البنات شفقة الأمهات فنرى على صفحات جرائدنا اليومية من يعتدي على أبيه بالضرب أو القتل أو على أمه كذلك أو من يأخذ أمه أو أباه ويذهب بهما أو بأحدهما إلى دار المسنين وهذا مشاهد في واقعنا الآن فها هو ابن عاق أخذ أمه العجوز وذهب بها إلى دار المسنين ولم يزرها حتى تردت حالتها فطلبت من مسؤول الدار أن يتصل بولدها لتراه وتقبله قبل موتها فسبقتها دموعها قبل أن تسمع جواب الولد بالرفض والاعتذار لضيق الوقت وكثرة الأشغال والأعمال فلما توفيت الأم اتصل مسؤول هذه الدار على هذا الولد وقال له لقد توفيت امك فيجيب قائلا اكملوا اجراءاتكم الرسميه وادفنوها في قبرها اصلا مشغول هكذا يقول باللفظ الواحد ما عاد احد يتصل علي انها الماساه ماساه العقوق وها هو اخر عاق ياخذ امه العجوز ويذهب بها الى محافظة بعيده عن محافظته التي يسكن فيها ويتركها في مكان ما ويقول لها انتظري في هذا المكان لا تتحرك حتى اتيك ويعطيها ورقة صغيرة فمكست تلك المسكينة ساعات وساعات وهي ما زالت تمني نفسها بان ولدها سيأتيها حتى ادركها الليل وبدأ الناس يرحلون من هذا المكان فجاءها رجل وقد استغرب بقاءها حتى هذا الوقت فسألها عن شأنها وعن جلوسها في هذا المكان وحدها فقالت لقد أتى بي ولدي إلى هنا وقال انتظري حتى آتيك ثم قالت أنا لن أتحرك لأنه ذهب لقضاء بعض أموره وسوف يأتي ومكست تمني نفسها بذلك وبدأ الناس يرحلون من هذا المكان فجاءها رجل وقال لها لماذا تنتظري أو من تنتظري في هذا المكان فقالت إن ولدي قال امكسي في هذا المكان انتظري حتى اتيك حتى أقضي بعض الأمور ومكست تمني نفسها كذلك وبعد فترة من الوقت قال لها هذا الرجل اوصلك إلى البيت أيتها المرأة فقالت هو أعطاني هذه الورقة وقال انتظري حتى آتيك فأخذ منها هذه الورقة تصوروا ماذا قرأ فيها قرأ فيها يرجى ممن يقرأ هذه الورقة أخذ هذه العجوز دار العجزه نعوذ بالله من العقوق والحرمان انها المأساة مأساة العقوق والله ثم والله الذي دعاني للحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع ان شابا جاءني بعد خطبة الجمعة منذ حوالي عدة اشهر وقال لي يا شيخ لقد حدثت مشاجره بيني وبين ابي فتضايقت منه فاخذته الى مكان ما وقتلته يا شيخ والله هذا حدث وظل يبكي بكاء شديدا وهذا الشاب من احدى قرى الصعيد يقول اقسم بالله ذبحته كانني اذبح خروفا وظل يبكي بكاء شديدا يقول كيف اتوب كيف يتوب من هذا الذنب وهل اسلم نفسي للسلطات ام لا? فوالله لا يعلم بهذا الا الله. ان امي لا تعلم بذلك. وان اخراتي وان اهلي لا يعلمون بذلك. لا يعلم بهذا الا الله. ثم ماذا افعل انها المأساة. هل ضاع عقل هذا الشاب? هل مات قلبه يمسك بالسكين ويصبح اباه الذي رباه وعلمه وصرف عليه انها المأساة مأساة العقوق. لم يعلم هذا العاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه. الا انبئكم باكبر الكبائر. بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الاشراك بالله ووقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلت لا يسكت صلى الله عليه وسلم وروى الامام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ومما لا شك فيه أن العقوق مراتب ودرجات فعقوق الأمهات اسمه أشد وعقوبته أعظم بالحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعوا وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ثم ان الام ضعيفة واذى الضعفاء عقوبته اشد واعظم واغلف ثم انها احق الناس بحسن الصحبة لقد روى الامام مسلم في صحيحه وأيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم قال ثم من؟ قال ثم ابوه كرر النبي صلى الله عليه وسلم الام ثلاثا وذكر الارض مرة واحدة فالعقوق مراتب ودرجات كما قال العلماء والعقوق من اكبر الكبائر كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم علم ايها العاق اعلم جيدا أنك ستحرم من دخول الجنة نسأل الله العافية وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوس والديوش هو الذي يقر بالخبث في أهله هو الذي لا يغار على أهل بيته نسأل الله العافية هؤلاء الثلاثه سيحرمون من دخول الجنة العاق لوالديه ومدمن الخمر والديوس وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه قيل من هم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم العاق لوالديه والمراه المترجله والديوس بل بين صلى الله عليه وسلم أن العاق ملعون واللعن أي الطرد من رحمة الله فأرض لعنها الله أو شيء لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة كل شيء لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة الدليل على أن العاق ملعون ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير تخوم الأرض أي علامات وحدود الأرض ولعن الله من سب والديه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. الشاهد هنا ولعن الله من سب والديه إما سب والديه مباشرة أو تسبب في سب والديه ولعن الله من سب والديه واعلم أخي الحبيب بأن العقوق لا ينفع معه عمل لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج والدليل على ذلك ما رواه الطبراني من حديث أبي امامه رضي الله عنه والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا العاق لوالديه والمنان والمكذب بالقدر معنى لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يعني لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا ولا عملا أيها العاق لن يتقبل الله منك عملا ايها العاق لن يتقبل الله منك عملا لا صلاة ولا صيام ولا حج بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم اخي الحبيب بان من العقوق ان يحزن الولد والديه وأن يتسبب في بكائهما كما قال ابن عمر رضي الله عنهما بكاء الوالدين من العقوق والكبائر وكذلك التسبب في شتمهما كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه وفي رواية أن يسب الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه فقال صلى الله عليه وسلم أن يلعن ابا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه أو يسب ابا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه كما في الرواية الأخرى واعلم أخي الحبيب أن العقوق قد يكون بالقول والفعل وقد يكون بمجرد النظر المشعر بالغضب والمخالفة والعقوق كما يكون بالقول والفعل يكون بمجرد النظر المشعر بالغضب والمخالفة كما قال عروة رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا فإن أول ما يعرف من غضب المرء شده نظره إلى من غضب عليه وقد قيل للحسن يا إمام إلى ما ينتهي العقوق فقال أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما هذا كله من العقوق وأيضا من العقوق أن يتبرأ الولد من والديه أو أن يتكبر عليهما فلا يجوز للابن أن يتبرأ من والديه ولا ان يتكبر عليهما ويحرم عليه من باب اولى واحرا ان يعتدي عليهما بالشد او الضرب او القتل لقد ورد الوعيد الشديد في حق من عق اصدقاء والديه طب كيف بمن عق والديه يعني الوعيد الشديد في حق من عق اصدقاء والديه كيف بمن عق والديه وأكبر دليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بآرابي في سفر وكان أبو الآرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للآرابي ألست ابن فلان فقال بلى فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب عليه أن يركب عليه ونزع عمامته من رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيك درهمان لماذا كل هذا يا ابن عمر أما يكفيك درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود ابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك احفظ ود ابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك وروى الامام احمد في مسنده من حديث عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان مالي فقال عليه الصلاة والسلام من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ونصب اصبعيه وقال ما لم يعق والديه ما لم يعق والديه واعلم أخي الحبيب أن الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا وقوق الوالدين فإن الله جل وعلا يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات وهذا مشاهد في الواقع كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال كما ورد في صحيح البخاري اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي اي الظلم والعقوق والله هذا مشاهد في الواقع دين لا بد من قضائه فكلنا يعلم بقصة الولد الذي ضرب اباه على وجهه امام الناس ولما راى الناس هذا الموقف وارادوا ان يعتدوا على الولد بالضرب وارادوا ان يقتلوه من الضرب فاشار لهم الوالد وقال لهم دعوه دعوه ثم بكى وقال والله منذ عشرين سنه وفي نفس المكان صفعت ابي على وجهه فالعقوق دين لا بد من قضائه فيا ايها الابن كما تزرع تحصد وكما تدين تدان فمن يزرع المعروف يحصد الخير ومن يزرع الشر يحصد الندامة وهل جزاء الاحسان الا الاحسان وهل عاقبة الاساءة الا الخسران فكما ستفعل بوالديك سيفعل بك وكما عاملتهما بالعصيان والاساءة سيغزقك الله جل وعلا بولد من صلبك ينتقم منك وينغص عليك عيشك ويذيقك الآلام وتستغيث بالناس من شقه ولا مغيث وتستنجد بالله فلا ينجد لأنه جزاؤك ونتيجة عملك قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وقال صلى الله عليه وسلم بروا اباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعف نساءكم. اعلموا إخوة الإيمان أن أعظم الحقوق علينا على الإطلاق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين فلقد ذكر الله جل وعلا بذلك في جملة آيات من كتابه الكريم وفي جملة من الأحاديث على لسان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم أنه إذا تكرر التزكير بأمر معين دل ذلك على أهمية هذا الأمر وكلما اقترن الأمر بشيء معين له أهمية قصوى كان للأمر المقترن به أهمية أيضا وهذا والذي قبله متوافران في حق الوالدين فقد جاء الأمر بالإحسان إليهما وجاءت الوصية بهما عقب الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بل لقد قرن شكرهما بشكره فقال ان لي ولوالديك الي المصير ثم انظر الى وصيته سبحانه وتعالى بالوالدين في اكثر من موضع من كتابه الكريم قال تعالى ايضا واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال جل وعلا ووصينا الْإِنْسَانَ بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين ثمة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ويصلح لي في زريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لقد اخذت العهود والمواثيق على الامم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وادائه فقال الله تعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا بل انظر الى رب العالمين سبحانه وتعالى عن انبيائه الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام في معرض الثناء على الانبياء ومدحهم ياتي الثناء عليهم لبرهم بوالديهم يعني مثلا يقول الله تعالى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وها هو عيسى بن مريم عليه السلام يتكلم في المهد فيقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبغا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقال تعالى عن يوسف عليه السلام ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وايضا قال الله جل وعلا عن حديث الخليل عليه السلام مع ابيه ازر الذي كان يعبد الاصنام كان يقوم بصناعة ونحت هذه الاصنام لتعبد من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى كيف خاطب الخليل اباه كيف خاطبه خاطبه بارق عبارة تفيض برا واحسانا قال الله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا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 يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لان لم تنته لارجمنك واهجبني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفية. كيف خاطب الخليل اباه قال له يا ابت يا ابت يا ابت بارق عبارة لذا رزقه الله جل وعلا باسماعيل عليه السلام بعد ست وثمانين سنه من عمر الخليل عليه السلام لما قال له اي بني اني ارى في المنام اني اذبحك قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وما اروع عاطفه البنوة حين تلتقي مع عاطفه الابوة على امر قد جمع بينهما على هدف واحد هو التفاني في مرضات ربهما تبارك وتعالى. وكما قال الشاعر في هذه القصة فاضت بالعبرة عيناه واضماه الحلم واشقاه شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه ينتزع الخطوه مهموما والكون يناشد مسراه وغلام جاء على كبر يتعقب في السير اباه والحيره تثقل كاهله وتبعثر في الدرب خطاه ويهم الشيخ لغايته ويشد الابن بيناه بلغا في السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر واقصاه وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه ويجيب العبد بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لم اعصي لالهي امرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لغداه القاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه ارايتم قلبا ابويا يتقبل امرا ياباه ارايتم ابنا يتلقى امرا بالذبح ويرضاه ارأيتم ابنا يتلقى امرا بالذبح ويرضاه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتوسل للملأ الاعلى ارض وسماء ومياه ويقول ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا ابراهيم فديناه صدقت الرؤيا لا تحزن يا ابراهيم فديناه فدى الله اسماعيل بكبش عظيم فذبح هذا الكبش وجعل هذا الفداء سنة متبعة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لانه امتثل لامر الله كما امتثل والده عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام أو كما عامل والده أباه هو حسنه مع أنه كان داعيا إلى الكفر لم يكن كافرا فحصر بل كان داعيا الى الكفر وانظر اخي الحبيب الى سيد الانبياء وخاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم كان من خبره كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن ازور قبرها فأذن لي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وقال أبو الطفيل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانه وأنا غلام شاب فاقبلت امرأة فلما رأىها النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فقعدت عليه فقلت من هذه قالوا امه التي أرضعت أمه التي أرضعت وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن حاضنته أم أيمن رحمه الله تعالى يقول هي امي هي امي وكان اذا رأى حليمة السعدية وهي مرضعته صلى الله عليه وسلم قام لها واكرمها واجزل لها العطاء صلى الله عليه وسلم ولقد بين عليه الصلاة والسلام منزلة الجغ من بين سائر المنازل كما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله فأجاب قائلا صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قال قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله لاحظ أخي الحبيب قدم النبي صلى الله عليه وسلم منزله البر على الجهاد الذي هو زروه سنام الاسلام ومن ثم فان منزله البر تقدم على ما دون الجهاد من المنازل انها تقدم على السفر اذا لم يكن بسفر مفروض كحجه الفريضه مثلا يقدم البر على ما دون الجهاد كطلب العلم مثلا حتى ولو كان علما شرعيا كما قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المنزلة على الجهاد الذي هو ذروه سنام الإسلام لما فقه الصالحون هذا الأمر ضربوا أروع الأمثلة في الإحسان إلى الوالدين في بر الوالدين والإحسان إليهما فها هو علي بن الحسين رحمه الله تعالى لما قيل له إنك من أبر الناس بأمك ولا تأكل معها في صحفه واحدة لماذا؟ فأجاب قائلا أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أمه كانت في بيت وهو في آخر فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول لها رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرة ستقول ورحمك الله كما بررتني كبيرا وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المثلل ازعرت ركابها لم ازعر ثم قال يا ابن عمر اتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة يعني لا ولا بطلقة من طلقات الولادة الواحدة فلامك حق لو علمت كبير كثيرك هذا لديه يسير فكم ليلة باتت منك تشتكي لها من جواها امنه وزفير وفي الوضع لو تدري عليك مشقه فكم غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الاذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مره جاعت واعطتك قوتها حلوا واشفا وانت شغير فضيعتها لما كبرت فضيعتها لما كبرت وطال عليك الامر وهو قصير فواه في عقل ويتبع الهوى فواه لهي عقل ويتبع الهوى وواه لأعمى القلب وهو بصير فدونك سرغب في عميم دعاء فأنت لما تدعو إليه فقير وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فأحبتي في الله إن للوالدين حقوقا وواجبات وإذا كانت النفوس السوية مجبولة على حب من أحسن إليها فإن من شرائع الدين وسمات المروءه وضرورات العقل أن يقابل الإحسان بالإحسان قال الله تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان, وهل جزاء إلا الإحسان فمن حقوقهما أخي الحبيب أولاً محبتهما وتوقيرهما على من سواهما وركز معي أخي الحبيب في هذه النقاط التي نختم بها هذه الخطبه إن شاء الله تعالى حتى نخرج بعمل على أرض الواقع أن نقوم بتطبيق هذه الحقوق حتى يتقبل الله جل وعلا منا ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه حسبنا وولينا وهو على كل شيء قدير فركز معي اخي الحبيب من الحقوق التي ينبغي علينا ان نقوم بها تجاه الوالدين اولا محبتهما وتوقيرهما على من سواهما كما ورد في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال إن ابا هريره رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال هذا أبي فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله إذا من حقوق الوالدين توقيرهما على من سواهما كما قال ابو هريرة رحمه الله تعالى لهذا الولد لا تجلس قبله ولا تمشي امامه الى غير ذلك ايضا من هذه الحقوق ثانيا الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات كما قال الله جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ان تدعو لهما في الحياة وبعد الممات بل اعلم اخي الحبيب ان هناك شفاعه من الاحياء للاموات الا وهي شفاعة الابناء لابائهم الذين قد ماتوا كما ورد في مسند الامام احمد باسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنا لي هذه فيقول تعالى هذا باستغفار ولدك لك وكما هو معلوم أن الجنة مئة درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد يدخل الوالد الجنة ولكن يكون في درجة دون من درجات الجنة فحينما يقول الولد اللهم اغفر لأبي اللهم ارحمه اللهم ادخله فسيح جناتك بذلك يرفع الوالد إلى أعلى الدرجات ويسأل الله تعالى فيقول يا رب أن لي هذه يعني أنا لا أستحق هذه الدرجة فيقول الله تعالى هذا باستغفار ولدك لك إن ولدك يقول اللهم اغفر لأبي اللهم ارحمه إلى غير ذلك إذا من هذه الحقوق الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات ثالثا الإحسان إليهما في القول والعمل والحال بكل ما تشمله هذه الكلمة من معان يعني قال تعالى وبالوالدين احسانا بكل ما تشمله كلمة الاحسان من معان في القول في العمل في الحال ان تحسن اليهما بكل صور الاحسان رابعا ايضا من هذه الحقوق صلة اهل ودهما كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه خامسا من هذه الحقوق النفقة عليهما اذا كانا محتاجين للنفقة وعند الولد ما يزيد على حاجته كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى الولد الموسر ان ينفق على ابيه وزوجة ابيه وعلى اخوته الصغار وان لم يفعل ذلك كان عاقا لابيه قاطعا للرحم مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والاخره نسأل الله العافية سادساً من هذه الحقوق التواضع لهما وخفض الجناح قال الله تعالى إن يبلغن عندك الكبر عندك انت ليس في دار المسنين إما في بيتك أو في بيت بجوارك مثلاً كي تطمئن على أبيك أو على أمك ولكن ليس في دار المسنين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 أو تشمه من أحدهما أو منهما مما يتأذى منه الناس ولكن اصبر عليهما كما صبر عليك وأنت صغير واحذر من الملل القليل والكثير واعلم بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا واحتسب أجرك من الملك سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله وكما تعمل لهم سيعمل لك إن شاء الله جل وعلا ولا يظن من وفقه الله تعالى في القيام ببعض هذه الحقوق أنه قد قام بما عليه وقد جزى والديه حقهما كلا والله لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه علق النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه اسال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسالك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى انطعننا على بر الوالدين اللهم عنا على الاحسان الى الوالدين اللهم عنا على الدعاء لهما اللهم عنا على الاحسان اليهما وعلى برهما اللهم عنا على برهما في الحياه وبعد مماتهما اللهم عنا على الاحسان اليهما في الحياه وبعد الممات يا رب العالمين اللهم اسقرنا ولا تفتحنا وكرمنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف امراضنا وارحم امواتنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين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 كاتف صفر عشرة ثلاثة واحد خمسة واحد أربعة خمسة أربعة وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته